وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم, فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن, ولكن, الله, يسلط رسله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افاء الله على رسوله من أهل القرى فلله, فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا, كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم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 وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إِنَّهُمْ لكاذبون لئن أُخْرِجُوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أَشَدُّ رَهْبَةً في صدورهم من الله ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يفقهون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 اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون